بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السابع عشر من التذكره الفصل الرابع فإن قالوا ما حكم الصغار عندكم قلنا هم كالبالغين وإن العقل يكمل لهم ليعرفوا بذلك منزلتهم وسعادتهم ويلهم الجواب عما يسألون عنه وهذا ما تقتضيه ظواهر الأخبار فقد جاء أن القبر ينضم عليهم كما ينضم على الكبار وقد تقدم وذكر همناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن كان ليصلي على النفوس ما أن عمل خطيئة قط. فيقول اللهم أجره من عذاب القبر أو كما قال الفصل الخامس فإن قالوا فمع تأويلكم في القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة قلنا ذلك محمول عندنا على الحقيقة لا على المجاز وأن القبر يملأ على المؤمن خضرا وهو العشب من النبات وقد عينه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال هو الريحان كما في حق الكافر يفرش له لوحان من نار والعياذ بالله اكرم الاكرمين وقد تقدم وقد حمله بعض علمائنا على المجاز والمراد خفه السؤال على المؤمن وسهولته عليه وامنه فيه وطيب عيشه ووصفه بانه جنة تشبيها بالجنه والنعيم فيها بالرياض يقال فلان في الجنة إذا كان في رغد من العيش وسلامه فالمؤمن يكون في قبره في روح وراحة وطيب عيش قبل المتابعة في الحاشية واحد متفق عليه البخاري مسلم اثنان خبر صحيح الناد في الزهد وقد رفع الله تعالى عن عينيه الحجاب حتى يرى مد بصره كما في الخبر وأراد بحفرة النار ضغطة القبر وشدة المسائلة والخوف والأهوال التي تكون فيها على الكفرة وبعض أهل الكبائر والله تعالى أعلم والأول أصح لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله يقص الحق ولا في شيء من ذلك الفصل, الث... الفصل السادس روى أبو عمر في التمهيد عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب أيها الناس إن الرجم حقه فلا تخدعن عن عنه وإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد رجم وأن أبا بكر قد رجم وأنا قد رجمنا بعدهما وسيكون أقوام من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما احتمشوا قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم هؤلاء هم القدرية والخوارج ومن سلك سبيلهم وقاترفوا في ذلك أو عيد وافترقوا في ذلك فراقا فصار أبو الهذيل وبشر إلى أن خرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين النفختين وأن المساءلة أنما تقع في تلك الأوقات وأثبت البلخي وكذلك الجبائي وابنه عذاب القبر ولكنهم نفوه عن المؤمنين وأثبتوه للكافرين والفاسقين وقال الأكثرون من المعتزلة لا يجوز تسمية ملائكة الله تعالى بمنكر ونكير وإنما المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل وتقريع الملكين له هو النكير وقال صالح عذاب القبر جائز وأنه يجري على الموتى من غير رد الأرواح إلى الأجساد وأن الميت يجوز أن يعلم ويحس ويعلم وهذا مذهب جماعة من الكرامية وقد وعيد هذا مذهب جماعة من الكرامية وقال بعض المعتزلة إن الله يعذب الموتى في قبورهم ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام وزعموا أن سبيل المعذبين من الموتى كسبيل السكران أو المغشي عليه لو ضربوا لم يجدوا الآلام فإن عاد إليهم العقل وجدوا تلك الآلام وأما الباقون من المعتزلة مثل ضرار بن عمرو وبشر المريسي ويحيى بن كامل وغيرهم فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلا وقالوا إن من مات فهو ميت في قبره إلى يوم البعث وهذه أقوال كلها فاسدة تردها الأخبار الثابتة وفي التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم عليها وسيأتي من الأخبار مزيد بيان وبالله تعالى التوفيق والعصمة والله تعالى أعلم في الحاشية واحد ضعيف أحمد ابن عبد البر وفي سنده بن جدعان وهو ضعيف أتابع باب ما جاء في صفة الملكين صلوات الله تعالى عليهما وصفة سؤالهما والتقدم من حديث الترمذي أنهما أسودان أزرقان عليهم السلام يقال لأحدهما منكر عليه السلام وللآخر النكير عليه السلام وروى معمر عن عمر بن دينار وعن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعمر كيف بك يا عمر؟ إذا جاءك منكر ونكير إذا ميت وانطلق بك قومك وقاسوا ثلاثة أذرع وشبر في ذراع وشبر ثم غسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك فوضعوك فيه ثم أهالوا عليه التراب فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالوعد القاصف وابصارهما كالبرق الخاطف يجران شعورهما معهما مزربة من حديد لو اجتمع عليها اهل الارض لم يقلوها فقال عمر يا رسول الله ان فرقنا فحق لنا ان نفرق ان على ما نحن عليه قال نعم قال اذن اكفيكهما وروا نقلة الأخبار عن ابن عباس في خبر الإسراء أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال قلت يا جبريل وماذاك؟ قال منكر ونكير ياتيان كل إنسان من البشر حين يوضع في قبره وحيدا فقلت يا جبريل صفهما لي قال نعم من غير أن أذكر لك طولهما وعرضهما ذكر ذلك منهما أفضع من ذلك غير أن أصواتهما كالرعد القاصف وأعيونهما كالبرق الخاطف وأنيابهما, وأنيابهما كالصياصي يخرج لهب النار من أفواههما ومناخرهما ومسامعهما يكسحان الأرض بأشعارهما ويحفران الأرض بأظفارهما مع كل واحد منهما عمود من حديد لو اجتمع عليه من في الأرض ما حركوه يأتيان الإنسان إذا وضع في قبره وترك وحيدا يسلكان روحه في جسده بإذن الله سبحانه وتعالى ثم يقعدانه في قبره فينتهرانه انتهارا يتقعقع, يتقعقع منه عظامه وتزول أعضاؤه من مفاصله فيخر مغشيا عليه ثم يقعدانه فيقولان له إنك في البرزخ فاعقل حالك وعرف مكانك ويمتهرانه ثانية ويقولان يا هذا ذهبت عنك الدنيا وأفضيت إلى معادك فأخبرنا من ربك وما دينك ومن نبيك فإن كان مؤمنا فان كان مؤمنا بالله لقنه الله حجته فيقول الله ربي ونبيه محمد ودين الإسلام فينتهرانه عند ذلك انتهارا يرى أن أوصاله تفرقت وعروقه قد تقطعت ويقولان له يا هذا انظر ما تقول فيثبته الله عنه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويلقنه الأمان ويدرأ عنه الفزع فلا يخافهما فإذا فعل ذلك بعبده المؤمن استأنس إليهما وأقبل عليهما بالخصومة يخاصمهما ويقول تهدداني كيما أشك في ربي وتريداني أن أتخذ غيره وليا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وهو هو ربي وربكما ورب كل شيء قبل المتابعة في الحاشية واحد السبق تخريج الحديث أتابع ونبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أربعين ودين الإسلام ثم ينتهرانه ويسألانه عن ذلك فيقول رب الله فاطر السماوات والأرض إياه كنت أعبد ولم أشرك به شيئا ولم اتخذ غيره أحد الرب أفتريدان أن ترداني عن معرفة ربي وعبادتي إياه نعم هو الله الذي لا إله إلا هو قال فإذا قال ذلك ثلاث مرات مجاوبة لهما تواضعا له حتى يستأنس إليهما انس ما كان في الدنيا إلى أهل, إلى أهل وده ويضحكان إليه ويقولان له صدقت وبررت أقروى الله عينك وثبتك أبشر بالجنة وبكرامة الله ثم يدفع عنه قبره هكذا وهكذا فيتسع عليه مد البصر ويفتحان له بابا إلى الجنة فيدخل عليه من, من روح الجنة وطيب ريحها ونظرتها في قبره ما يتعرف به كرامة الله تعالى فإذا رأى ذلك استيقن بالفوز فحمد الله ثم يفرشان له فراشا من استبرق الجنة ويضعان له مصباحا من نور عند راسه ومصباحا من نور عند رجليه يزهران في قبره ثم تدخل عليه ريح أخرى فحين يشمها يغشاه النعاس فينام فيقولان له ارقد رقده العروس قرير العين لا خوف عليك ولا حزن لا خوف عليك ولا حزن ثم يمثلان عمله الصالح في أحسن ما يرى من صورة وأطيب ريح فيكون عند رأسه ويقولان هذا عملك وكلامك الطيب قد مثله الله لك في أحسن ما ترى من صورة وأطي بريح ليؤنسك في قبرك فلا تكون وحيدا ويدرأ عنك هوام الأرض وكل دابة وكل أذى فلا يخذلك في قبرك ولا في شيء من مواطن القيامة حتى تدخل الجنة برحمة الله تعالى فنم سعيدا لك وحسن مآب ثم يسلمان عليه ويطيران عنه وذكر الحديث وما يلقى الكافر من الهوان الشديد والعذاب الأليم ولا ياذب الله عز وجل وحسبك بما تقدم قلت وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال لأنه يروى عن عمر بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم فهو حديث مرتب على أحوال مبينة ومحتوى على أمور مفسرة فصل قوله أتاك فتانا القبر منكر ونكير إنما سميا فتاني القبر لأن في سؤالهما انتهارا وفي خلقهما صعوبة ألا ترى أنهما سميا منكرا ونكيرا فإنما سميا بذلك لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا خلق الملائكة ولا خلق الطير ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام بل هما خلق بديع وليس في خلقتهما أنس للناظرين إليهما جعلهما الله تكرمة للمؤمن يثبته وينصره وهتك لستر المنافق في البرزخ والعياذ بالله عز وجل من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب والعياذ بالله عز وجل قاله أبو عبد الله الترمذي فصل إذن قال قائل كيف يخاطب الملكان جميع الموتى وهم مختلفوا الأماكن وتباعدوا القبور في الوقت الواحد والجسم الواحد عيد والجسم الواحد لا يكون في المكانين في الوقت الواحد وكيف تنقلب الأعمال أشخاصا وهي في نفسها أعراض فالجواب عن الأول ما جرى ذكره في هذا الخبر من عظم, من عظم جثتيهما فيخاطبان, فيخاطبان الخلق الكثير الذين في الجهة الواحدة منهم في الموة الواحدة مخاطبة واحدة يخيل لكل واحد أن المخاطب هو دون من سواه ويكون الله يمنع سمعه من مخاطبة الموتى لهما ويسمع هو مخاطبتهما ان لو كانوا معه في قبر واحد وقد تقدم ان عذاب القبر يسمعه كل شيء يسمعه كل شيء الا الثقلين والله سبحانه وتعالى يسمعه من يشاء وهو على كل شيء قدير والجواب عن الثاني أن الله سبحانه وتعالى يخلق من ثواب الأعمال أشخاصا حسنة وقبيحة لا أن العرض نفسه ينقلب جوهرا إذ ليس من قبيل الجواهر ومثل هذا ما صح في الحديث أنه يؤتى بالموت كأنه كبش أملح فيوقف على الصراط فيذبح ومحال أن ينقلب الموت كبشا لأن الموت عرب وإنما المعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق شخصا يسميه الموت فيذبح بين الجنة والنار وهكذا كلما ورد عليك في هذا الباب التأويل كل ما ورد عليك في هذا الباب التأويل فيه ما ذكرت ما ذكرت لك والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وسيأتي له منزيد بيان إن شاء الله سبحانه وتعالى. باب اختلاف الآثار في ساعة القبر على المؤمنين بالنسبة إلى أعمالهم جاء في حديث البخاري ومسلم. أنه يفسح له سبعون ذراعا وفي الترمذي سبعون ذراعا في سبعين ذراعا وفي حديث البراء مد البصر وخرج علي بن معبد عن معاذ قالت قلت لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ألا تخبرين عم قبورنا ما يلقى وما يصنع به فقالت إن كان مؤمنا فسح له في قبره أربعون ذراعا قلت وهذا إنما يكون بعد الضيق والسؤال وأما الكافر فلا يزال قبره عليه ضيقا والعياذ بالله عز وجل فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة سمعت بعض علمائنا يقول إن حفارا كان بقرافة مصر يحفر القبور فحفر ثلاثه أقبر فلما فرغ منه فلما فرغ منها غشيه النعاس فراى فيما يرى النائم بلكين نزلا فوقفا على أحد الاقبور فقال احدهما لصاحبه اكتب فرسخا في فرسخ ثم وقفا على الثاني فقال احدهما اكتب ميلا في ميل ثم وقفا على الثالث فقال اكتب فترا في فتر ثم انتبه فجيء برجل غريب لا يؤبه له فدفن في القبر الأول ثم جيء برجل آخر فدفن في القبر الثاني ثم جيء بامرأة مترفة من وجوه أهل البلد حولها ناس كثير فدفنت في القبر الضيق. الذي ساعته فتر الذي ساعته ساعته فتر في فتر والفتر ما بين الإبهام والسبابه نعود بالله سبحانه وتعالى من ضيق القبر وعذابه بجود الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه ورحمته لا متناهية باب ما جاء في عذاب القبر وانه حقه وفي اختلاف عذاب الكافرين وفي قبورهم وضيقها عليهم والعياذ بالله عز وجل قبل المتابعة في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث نتابع قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال أبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود ضنكا قال عذاب القبر ولياذ بالله عز وجل وقيل في قوله عز وجل سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك هو عذاب القبر لأن الله سبحانه وتعالى ذكره عقب قوله فذرهم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وهذا اليوم هو اليوم الآخر من أيام الدنيا فدل على أن العذاب الذي هم فيه هو عذاب القبر والعياذ بالله عز وجل وكذلك قال ولكن أكثرهم لا يعلمون لأنه غيب وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فهذا عذاب القبر في البرزخ وسيأتي وقال ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى كلا سوف تعلمون ما ينزل بكم من العذاب في القبر ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة إذا حل بكم العذاب فالأول في القبر والثاني في الآخرة فالتكرير للحالتين وروى زر بن حبيش عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون يعني في القبور وقال أبو هريرة يضيق على الكافر قبره حتى تختلف فيه أضلاعه والعياذ بالله عز وجل وهو المعيشة الضنك وروا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أتدرون في فيمن نزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى أتدرون من معيشة الضنك قال الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر في القبر والذي نفسي بيده إنه لا يسلط عليه تسعة وتسعون تنين أتدرون ما التنين تسعة وتسعون حية لكل حية تسعة ارؤس ينفخن في جسمه ويلسعنه ويخدشنه إلى يوم القيامة ويحشر من قبره إلى موقفه أعمى والعياذ بالله عز وجل وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعونة نينا وتلدغه حتى تقوم الساعة ولو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضرا وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا ثم يؤمر به يعني الكافر فيضيق عليه قبره ويرسل عليه حيات كأمثال أعناق البخت فتأكل لحمه حتى لا تذر على عظمه لحما وترسل عليه ملائكة صم عمي يضربونه بفطاطيس الحديث قد تقدم في الحاشية واحد خبر حسن الترمذي في كتاب التفسير اثنان ضعيف ابن حبان ثلاثه ضعيف احمد ابن ابي شيبة في المصنف ابن حبان اربع سبق تخريج الحديث متابع فصل لا تظن رحمك الله تعالى ان هذا معارض للحديث المرفوع انه يسلط على الكافر اعمى اصم فان احوال الكفار تختلف فمنهم من يتولى عقوبته واحد ومنهم من يتولى عقوبته جماعة وكذلك فلا تناقض بين هذا وبين أكل الحياة لحمه، فإنه يمكن أن يتردد بين هذين العذابين كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فمروة يطعمون الزقوم وأخرى يسقون الحميم ومروة يعرضون على النار وأخرى على الزمهرير أجارنا الله تعالى من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمته وكرامته عز وجل وآخر يفرش له لوحان من نار وآخر يقال له نم نم نومه المنهوس كما أخرجه علي بن معبد عن أبي حازم عن أبي هريرة منقوفة قال إذا وضع الميت في قبره أتاه آت من ربي فيقول له مروا بوك فإن كان من أهل التثبيت ثبت وقال, وقال الله ربي ثم يقال له ما دينك فيقول الإسلام فيقول من نبيك فيقول محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيرى بشراه ويبشر فيقول دعوني أرجع إلى أهلي فأبشرهم فيقال له نم قرير العين إن لك اخوانا لم يلحقوا وإن كان من غير أهل الحق والتثبيت قيل له من ربك فيقول ها كالوا له ثم يضرب بمطراق يسمع صوته الخلق إلا الجن والإنس ويقال له نم كنومة المنهوس. والعياذ بالله عز وجل قال أهل اللغة المنهوس بالسين المهملة المنسوع نهسته الحية تنهسه قال الراجز وذات قرنين طحون الضرس تنهس لو تمكنت من نهسي تدير عينا كشهاب القبس والمنهوس مرة ينتبه لشدة الألم عليه ومرة ينام كالمغمي عليه قال النابغة فبدت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع تسهد من ليل التمام او تسهد الله تعالى تسهد من ليل التمام سليمها كحلي النساء في يديه قعاقع يبادرها الراقون من سوء سمها تطلقه طورا وطورا تراجع باب منه في عذاب الكافر في قبره ذكر الوائلي الحافظ في كتاب الانابه وأعيد في كتاب الإبانة له من حديث مالك من حديث مالك ابن مغول عن نافع عن ابن عمر قال بين انا أسير بجنبات بدر إذ خرج رجل من الأرض في عنقه سلسلة يمسك طرفها أسود فقال يا عبد الله اسقني فقال ابن عمر لا أدري أعرف اسمي أو كما يقول الرجل يا عبد الله فقال لي الأسود لا تسقه فإنه كافر ثم اجتذبه فدخل به الأرض قال ابن عمر فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرته فقال أبو قد رأيت ذاك عدو الله أبو جهل ذاك عدو الله أبو جهل بن هشام ذاك عدو الله أبو جهل بن هشام وهو عذابه إلى يوم القيامة ولياذ بالله أكرم الأكرمين في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث اثنان ضعيف قال الهيثمي في الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة ضعيف أخرجه بن منده في شرح الصدور